أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما انزلنا عليك القرآن لتشقى, لتشقى لتشقى لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتشقى الا تذكره لمن يخشى يخشى يخشى لمن يخشى إلا تفكيرًا لمن يخشى تنزيلًا من من خلق الأرض والسماوات العلا العلا العلا تنزيلًا من من خلق الأرض والسماوات العلا خلق أرض و السماوات لولي الرحمن على العرش استوى استوى استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثاري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى وأخفى وهخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى له الأسماء الحسنى له, الاسماء الحسنى له, الاسماء الحسنى له الأ أسماء الحسن وهل أتاك حديث موسى موسى وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى؟, موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اذرينا را فقال لأهلهم كسو اذرينا را اذرينا را فقال لأهلهم كسو اذراينا را فقال لأهلهم كسو فقال لأهلهم كسو اذرينا نار فقال لاهلهم كثوا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا او اجد على النار هدى لعلني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى لعل يأتكم منها بقبس أو أجد على النار هذا إنني آنسنا رَلَّ لَعَلِيَ آتِيْكُمْ آنسنا رَلَّ لَعَلِيَ آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ وَأَجَدْ عَلَى النَّارِ هُدَى إني آنسة نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنسة نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هدى أو أجد على النار هدى إني آمَستُنَا رَلَعَلِ آتِيكم منها بقَبْسٍ أو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى بقَبْسٍ أو أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَى غَنُودٍ يَامُوسَ يَامُوسَ نودي يا موسى فلما أتىها نودي يا موسى يا موسى أتيها نودي يا موسى فلما أتىها نودي يا موسى أتىها نودي يا موسى أتيهانوديا يا موسى إني أنا ربك فخلع نعليك إني أنا ربك فخلع نعليك إني أنا ربك فخلع نعليك إني أنا ربك فخلع نعليك إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قوى طوي طوي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لما يوحى لما يوحى, لما يوحى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني <سؤال> <سؤال> إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله <سؤال> لا إله <سؤال> إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكرى وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزا كل نفس بما تسعى بما تسعى لتجزا كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزاء كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية نكاد أخفيها كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزاء كل نفس بما تسعى لتجزاء كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزاء كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا فتردا واتبع هواه فتغدا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدا وماتي لك بيمينك يا موسى, يا موسى يا موسى يا موسى قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما أرِب أخرى أخرى ولي فيها ما أرِب أخرى أخرى ولي فيها مآرب أخرى, أخرى, ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى يا موسى يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى تسعى فألقها فإذا هي حية تسعى فألقها فإذا هي حية تسعى تسعى <تصفيق> قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الأولى سيرتها الأولى سيرتها, الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها الأولى سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى آية أخرى آية أخرى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى من غير سوء آية أخرى آية أخرى آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من الكبرى لنريك من الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى الذعون إنه طغى إنه طغي طغي إذهب إلى فرعون إنه طغي إذهب إلى فرعون إنه طغي قال ربّش رحلي صدري قال ربّش رحلي صدري ويسل لي أمر ويسل لي أمر ويسل لي أمر ويسر لي أمري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من أهلي من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري أشد به أزري أشد به أزري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كين سببك كثيرا كثيرة كين سبّحك كثيراً ونذكرك كثيراً كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بين بصيراً بصيراً إنك كنت بين بصيراً قال قد أتيت سؤلك يا موسى يا موسى يا موسى, يا موسى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 ولقد ممنا عليك مرة أخرى أخري مرة, أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يوحى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى يوحى يُوحَى إِذْ أوحينا إلى, يوحي أُوحِينَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى إِذْ أُوحِينَا إِلَى أُمِّكَ ما يُوحَى إِذْ أُوحِينَا إِلَى أُمِّكَ يُوحَى أن قذفه في التابوت فقذفه في اليم فاليلقه اليم بالساحل فاليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله ياخذه عدو لي وعدو الله أنا قضي فيه في التابوت، فقضي فيه في اليم، فاليلقى اليم بالساحل يأخذه عدولاً، يأخذه عدولاً وعذولاً، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني إذا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله هل أدلكم على من يكفوله هل أدلكم على من يكفوله إذا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله على من يكفوله هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن. إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن. فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن. فرجعناك إلى أم. كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى ثم جيت على قدر يا موسى فلبفت سنين في أهل مدينة ثم م جئت على قدري يا موسى يا موسى فلا بفتنين في أهل مدينا ثم جئت على قدري يا موسى فلا في أهل مدينا ثم جئت على قدري يا موسى ثم جئت على قدري يا موسى فَلَبِتَ سِنِينَ فِي أهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَّ يا مُوسَى يَا مُوسَى فَلَبِتَ فِي أهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَّ يا مُوسَى عَلَى قَدَرِيَّ يا مُوسَى وَأصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب أنت وأخوك بآياتي, بآياتي باياتي اذهب انت واخوك باياتي باياتي باياتي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى إنه طغى إذهب إلى فرعون إنه طغى طغى طغى إذهب إلى فرعون إنه طغى طغى فقولا له قول اللجن لعله يتذكر أو يخشى أو يخشى أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يثور علينا أو أن يطغى, يطغى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى, يطغي, يطغى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي أن يفرط علينا أو أن يطغي أو أن يطغي قال لا تخاف Innani maghku ma asmag wa arah wa arah. Innani maghku ma asmag wa arah wa arah. Innani maghku إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فاتياآه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فَقُولَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى الهدى الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى, وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وتولى وتولى, وتولى إنا قد أوحية إلينا أن العذاب على من كذب واتولى إنا قد أوحية إلينا قد أوحية إلينا قد أوحية إلينا أن العذاب على من كذب واتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسى يا موسى يا موسى, يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هدى كل شيء إن خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كل شيء إن خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء إن خلقه ثم هدى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ما قال فما بال القرون الأولى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى, الأولى قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدوا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا مهدوا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدوا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدوا وسلك لكم فيها سبلا مهدوا وسلك لكم الذي جعل لكم الأرض مهدوا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ما أنفأخرجنا به أزواج من نبات شتّ شتّ فأخرجنا به أزواج من نبات شتّ شتّ شتّ وأنزل من السماء ما أنفأخرجنا به أزواج من نبات شت شت كل ورع أنعامكم كل ورع أنعامكم كل ورع أنعامكم كلوا ان في ذلك لآيات لأولي النهى لأولي النهى لأولي النهى ان في ذلك لآيات لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أخرى تارة أخرى تارة أخرى تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرناه آياتنا كلها فكذب وآبى وآبى وآبي وَهَبِ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ كلها فكذب فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى آيَاتِنَا أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كلها فكذب قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى يا موسى قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أتيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا ضحا ضحا وأي يحشر الناس ضحا فتولّى في الرعون فجمع كيده ثم أتى ثم أتى فتولّى في الرعون فجمع كيده ثم أتى فتولّى في الرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كربا فَيَسْحَتكمْ بِعَذَابٍ فَيَسْحَتكمْ بِعَذَابٍ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتكمْ بِعَذَابٍ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتكمْ بِعَذَابٍ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا وقد خاب من افترا من افترى وقد خيب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرنجوا وأسرنجوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرنجوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرنجوا النجوى، النجوى، أمرهم بينهم وأسر النجوى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى، وأسر النجوى. قالوا إن هذا لساحراني نذل أي يخرجكم. من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. قالوا. إنها هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلاء المثلاء المثلاء فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم ما تو فجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا ثم صفا وقد افلح اليوم من استعلى من استعلى من استلى وقد افلح اليوم من استعلى وقد افلح اليوم من استعلى وقد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 قالوا يا موسى إنما أن تلقي وإنما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إنما أن تلقي وإنما وإنما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 قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى أول من ألقى أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما وَإِنَّمَا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أُلْقِيَ قَالَ بَلْ أَلْقُوا قَالَ بَلْ أَلْقُوا قَالَ بَلْ أَلْقُوا, قال بل ألقوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى أَنَّهَا تَسْعَى أَنَّهَا تَسْعَى يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. تُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ألاعلي الأعلى ألاعلي الأعلى ألاعلي والألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا والألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحب، كيد سح. إنما صنعوا كيد ساحب، ولا يفلح الساحر حيث أتى، حيث أتى، حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى وموسى قالوا آمنا بربها هارون وموسى وموسى وموسى قالوا آمنا بربها هارون وموسى وموسى قالوا آمنا آمنا بربها هارون وموسى قال اهما انتم له قبل أن آذن لكم قبل ان اذل لكم قبل ان اذل لكم قال أهمنتم له قبل أن آذن لكم. قال أهمنتم له قبل أن لكم. قال أهمنتم له قبل أن لكم. قال أهمنتم له قبل أن آذن لكم. قبل أن آذن لكم. قبل أن آذن لكم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب في جذوع النخل. من خلاف وَلَأُصَلِّبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ فَلَأُقَطِّعَنَ أَلْدِيَكُمُ وَأُرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَكُمُ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى وأبقى وأذقي ولا تعلم وأبقي أشد عذابا وهبقي وأبقي قالوا لن نكفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا قالوا لن نثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقض، فقض ما أنتقض، فقض ما أنتقض. إنما تقضى هذه الحياة الدنيا، الدنيا، الدنيا. الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح وما أكرهتنا عليه من السح ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح إنا آمنا نب ربانا لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحِّ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر آمنا آمنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى وأبقى وأبقى, وأبقى وهبقى والله خير وابقي والله خير وهبقي وابقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ولا يحيى ولا يحيى إنه ميّات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ولا يحيى وَمِن يَتْهِمُ مُؤْمِنَوْنَ قَدَّ عَمِلَ الصَّالِحَاتُ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى العلى العلى فاولئك لهم الدرجات العلي ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى فاولئك لهم الدرجات العلى ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى وَمَن يأتِه مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ لَوْلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تزكى من تزكى من تزكى وذلك جزاء من تزكى من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أم أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إلى موسى أم أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ولقد أوحينا إلى موسى إلى موسى أن اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا ولقد أوحينا إلى موسى أن اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشا ولا تخشا ولا تحشي لا تخف دركا ولا تخشى لا تخف دركا ولا تخشى فاتبعهم في الدعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم فأتبعهم في الرعون بجنوده فغشيمه من اليم ما غشيمه وأضلت العون قومه وما هدى وما هدى وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيتكم من عدوبكم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوبكم قد أنجيتكم من عدوبكم قد أنجيتكم من عدوبكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن أليمًا ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ووعدتكم جانب الطور اليمن، الأيمن، الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوا، والسلوا. والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا طيبات ما رزقتكم ولا تقغو فيه فيحل عليكم غضبي عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ولا تقغو فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى فقد هوى فقد هوى ومن يحل عليه غضبي فقد هوى ومن يحل عليه غضبي فقد هوى ومن يحل عليه غضبي فقد هوي و اني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم, ثم اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدي و اني لغفار لمن تاب و وآمنوا وعملوا صالحا ثم اهتدوا وما اعجلك عن قومك يا موسى يا موسى وما اعجلك عن قومك يا موسى يا موسى, يا موسى وما اعجلك عن قوم يا موسى يا موسى قالهم أولئك على أثري على إثري على أثري قالهم أولئك على أثري قالهم أولئك على أثري قالهم أولئك على أثري. قالهم أولئك على أثري. قالهم أولئك على أثري. وعجلت إليك رب لترضى لترضى. لترضي قال فإن قرفةٍ قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى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 فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعداً حسناً قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعداً حسناً أفطى علىكم العهد أفطى علىكم العهد أم أردتم أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أيحيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أم أردتم أن, أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أجئح إن عليكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا أوزارا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا بِمِلْكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا حُمْلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا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 بِمُلْكِ نَاء وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَا بِلِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ قَوَارِ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي, موسى فنسي موسى فنسي موسى فنسي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى فنسي موسى فنسي فأخرج لهم وجلا جسدا له خوارٌ فقالوا هذا إلهكم وإلهمو سافني فقالوا هذا إلهكم وإلهمو سافني أ فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا أن لا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما ما فتنتم به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 فاتبعوني وأطيع أمري وأطيع أمري. قالوا لن برح عليه عاكفينا حتى يرجع إلينا موسى موسى موسى. قالوا لن برح عليه عاكفينا حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هاون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن ألا تتبعني؟ قال يا هاون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن؟ قال يا هاون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا, تتبعن ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ولا براسي قال يا بني أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي, ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي بين بني إسراهيل, إسراهيل ولم ترقب قولي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 قال بصرت بما لم يبصروه بما لم تبصروه فقدت قبضت من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها فقدت قبضت من أثر الرسول فنبذتها من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لنفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر الى إِلَٰهَكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ آكِفَا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ آكِفَا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ لا نحرقه ثم لننسفنه في اليمن أسفار إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو, هو إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن وسع كل شيء إن وسع كل شيء إن وسع كل شيء إن كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا وقد اتيناك من لدنا ذكرا ذكرا وقد اتيناك من لدنا ذكرا وقد اتيناك من لدنا ذكرى <متصفيق> ذكرى وقد آتيناك من لدن ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, وزرا مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملا وساءلهم يوم القيامة حملا وساءلهم يوم القيامة حملا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا إن لبثتم إلا عشرا يتخافون بينهم إن إلا بثم إلا عشرة يتخافون بينهم إن إلا بثم إلا عشرة يتخافون بينهم إلا بثم إلا عشرة يتخافون بينهم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بالتم إلا يوما إلا بالتم إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بالتم إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقا إلا إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيستموا إلا يوما إلا بيستموا إلا يوما نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا وَلَا أَمْتًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ولا انت ولا انت اي وات وقل لا يتبعون الداعي لا وجله يوم يتبعون الداعي لا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ اللهم فوالشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله إلا من أذل له الرحمن ورضي له قولا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمًا وعنت الوجوه للحَيِّ القيوم وقد خاب من حمل ذُلَّ ما وقد خيب من حمل ذُلَّ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضل من ولا هضما وهو مؤمن فلا يخاف ضل من ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضل من ولا هضما وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا همما و هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا همما و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا همما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى قرآنا عربيا وصرفن فيه من الوعد لعلهم يتقول أو يحدث لهم ذكرى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفن فيه من الوعد لعلهم يتقول لعلهم يتقول أو يحدث لهم ذكرى فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ من قبل أي قضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضى إليك وحيه أي قضى إليك وحيه من قبل أي قضى إليك وحيه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 آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبا ابى فسجدوا الا ابليس أبا ابى ابي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَقُلْنَا يَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَقُلْنَا يَا يَا آدَمُ إِن إن هذا عدو لك ولزوجك يا آدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, فتشقى, فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تعرى ولا تعرى, ولا تعرى وإنك لا تضmue فيها ولا تضحى ولا تضحى وأنك لا تضmue فيها ولا تضحى ولا تضحى ولا تضحى, ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى لا يبلى لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبله قال يا آدم قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وقف قايس ثاني عليهما من ورق الجنة الجنة من ورق الجنة فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوءاتهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فبدت لهما سوءاتهما وضفقا يخففان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربّه فغوى فغوى وعصى آدم ربّه فغوى فغوى وعصى آدم ربّه فغوى وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا وهذه ثم اجتباهه ربه, اجتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهدا ثم جتابه ربّه فتاب عليه وهدى قاله بضاع منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى فإما ياتينك مني هدى فمن اتبعه داية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى أعمى, أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرة. قال رب لي ما وقد كنت بصيرة. قال رب لي ما وقد كنت بصيرة. قال رب لما حشرتني وقد كنت بصيرا أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لما حشرتني وقد كنت بصيرا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أتتك آياتنا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم سا وكذلك نجزي من أسرى فولم يؤمن بآيات ربه ولم يوم بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يوم بآيات ربه بآيات ربه بآيات ربه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وأبق وابقي وغبقي ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبق ولعذاب الآخرة أشد وغبقي وأبق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 أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها لأولنها لأولنها, لأولنها إن في ذلك لآيات لآيات لأولنها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 وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ترضى لعلك ترضى لعلك ترضى, لعلك ترضى وأطراف النهار لعلك ترضى لعلك ترضي وأطراف النهير لعلك ترضي ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ومن آناء الليل ومن آناء الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.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 وأبقي وهبقي خير وأبقي ورزق ربك خير وأبقي وهبقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبذ عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبذ عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبذ عليها وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى للتقوى للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه بآية من ربه بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى أو لم تأتهم بينت ما في الصف في الأولى؟ أو لم تأتهم بينت ما في الصف في الأولى؟ الأولى في الأولى بينت ما في الصف في الصحف الأولى؟ أو لم تأتهم ما في الصف الأولى؟ أو لم تأتهم بجنة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ونخزى ولو أن ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أغسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أُسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ وَنَخْزَ وَنَخْزَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَا هُمُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أُسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أُسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولٍ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلَ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَأَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَا هُم بِعذابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَبْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَن نَّذِلَ وَنَخْزَ وَلَوْنَا أَهْلَكْنَا هُمْ بِعذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنِتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَضِلَّ وَنَخْزَأَ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ من قدرني لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قدر أن نذل ونخز قل كل متربس فتربس فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتدى إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتدى وترى للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن اهتدى اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتدي بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتدي اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اهتدى اقترب لل ناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اهتدقت رب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فستعلمون من أصحاب الضرات السوي ومن اهتدقت رب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فَسَتَعْلَمُنَّ مَنْ أَصْحَابُ الْصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْهَدَدَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَتَرَ بَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ إِهْتَدَاءَ قَتَرَ بَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ اهتدى فترى بالناس حسابهم وهم في غفلة معرضون